لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا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 سِنِيَ مَعَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَمْ يَفْعَلُوا أَمَدا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًا فربطنا عَلَى قُلُوبِهِمْ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شطط هاؤلاء قوم ن اتخذوا من دوني الهه لولا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُمَيِّزْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ لِلْفُقَرَاء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 وتحسبهم أي قاضٍ وهم ركوداً ونُقلِبُهم ذات اليمن وذات الشمال وكتبهم باصف ذراعيه بالوَصِيدَةَ لَوْ إِطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا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 حَقٌّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَرَائِدَةٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُيَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ يَا لَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 فَذَكِّرْ إِذَا نَسِيتَ وَكُنْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رشدا.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 وَأَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَم يَبْدَلْ لَكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زينة الحياة الدنيا ولا تطعم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنون دَنانا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستذيفوا يغثوا بما انك المهلي يسو الوجه بيس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آبنوا الصالحات إن لا مُضيَّع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنة تعدي تجري من تحتهم الأنوار يحلون, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا يُؤَاسْتَبْرِقُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ فَصَنَعْنَاهُمَا بَلَدَيْنِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُمَا ثَمَرٌ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 منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو ربي لا أشرك بربِّ أحداً، ولو لَئِن دخلتَ جمَّتك قلْتَ ما شاء الله ولا قوَّة إلَّا بالله إِن ترني أنا أَقلَّ مِنْكَ ما لوَمَ أي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما تطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عنوشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا قد لهم مثل الحياة الدنيا كما أنسى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 ثوابا وخير أملا ويوما سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعلضوا على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 بِسَالِمِ الظَّالِمِينَ أَبَدًا ما أَشْهَدُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُبَدًا وَأَيُّ مَا يَقُولُونَ آدُ فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أرأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صروفنا في هذا القرآن من كل مخل وكان الإنسان أكثر شيخ جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم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 فلما بلغ الغول جمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتلا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال الا رايت اذ أوينا للصفرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ند فرتد على آثارهما قصصا فوجد عددا من عبادنا لَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمَنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَدْعُوكَ عَلَى أَنْ تُعْلِمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لا استطيع معي صدرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خدرا قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء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 فانقلى على عي صدر قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانقل حتى إذا أتيا قرية نستطع ما أهلها فأبو أيضيفهما فوجد فيها جدار يريد أي ينقض فأقاله. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أم السفينة فكانت لمسافين يعملون في البحر فأراد أن أعيبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب وأم الغلام فكان أباه منين فخشى لا أي يرضقهما طغيانه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 ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصفع عليه صدراك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 حتى إذا بل ومغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن فيهم حسنا قال أم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 تبع حتى الى بلغ بين السدين وجد من دون الماء قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين وج ومجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدار قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجَعَلَ الْبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انففون حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 إنما للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. حبطت أعمالهم، فحبطت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، واتخذوا آياتي ورسولي هزواً. إن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 ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا قل إنما أنا بشر لكم يوحى الي ان رجال قا ربي فليعمل عملا صالحا فمن مفلكم يوحى إلي أن Még